وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وجنّة عرضها السماوات والأرض عدّة للمستقيم الذين ينفقون في والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحجة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله, ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله تعالوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعيم ادر العاملين قد خلت من قبلكم سنن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 وليسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم سهداء والله لا يحب الظالمين